بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفات علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 177. سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعلاب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد 124. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 125. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 126. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 127. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتبعوا وقال وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَقْعَتُكُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أنكم إذا إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا 124. هيهات هيهات لما توعدون 125. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 126. إن هو إلا رجل نفتر على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين 124. قال رب انصرني بما كذبون 125. قال عما قليل ليصبحن نادمين 126. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 127. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين 128. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 129. ثم أرسلنا رسلنا تترى كل ما جاء اُمَّتَ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ المهلكين. 114. وقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 115. وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 117. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 118. فتقطعوا 124. بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فِي فذرهم في غمرتهم حتى حين 126. أن ما نمدهم به من مال وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَى يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُنَّ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْخِطُونَ وَالَّذِينَ لَهُم بَأْيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ والذينهُ بربِّهم لا يُشْرِكُونَ والذين يُؤْتونَ ما آتَوَ وقُلُوبُهم وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ هُلَاءِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وَصَعَهَا وَلَدِينَا كِتَابٌ يَطِّقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَ 116. من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأوا اليوم إنكم منا لا 111. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون 113. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي الأولين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 124. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 125. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 126. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إنه إنتم تعلمون سيقولون لله قل أ تذكرون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الرَّبَّ سَمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ يَصِيحُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ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 عالم الغيب والشهادة فتاعل عما يشركون قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجَاعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعْبَلَتِهِ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَادِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ 119. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون 114. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 115. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك 119. أولئك الذين خسروا جَهَنَّمَ في جهنم خالدون تلفح موجوهاهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات تطلع عليكم فكونتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إن 114. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 115. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 116. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا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 قال اِلَّبِسْتُمْ اِلَّا إلَّا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إنه لا يفلح من الكافرون، وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الرحمين.